يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِ ذَا وَتُوَفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا هُغ مkä kor tä ك أم م مُ فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَلَّهُهُ فَأَحْلُوا فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه وأن تنقولوا لما تصفون أن سمكم يملك لباذا حدا ونذا حرام يفتوا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 وَاَنَّ الَّذِينَ نَقَدُوا حَمَّى مَّا قَصَصْنَا عَلَيْكُم مِّن قَبْلُ 是呢